ولا معبود بحق سواه له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن أصحابه الأخيار الأبرار وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الاخوه المسلمون إن هناك اعمالا يسيرة قليلة في الجهد المبذول للقيام بها ولكن أجرها عند الله عز وجل عظيم جليل وقد بينا طرفا من ذلك في اللقاء الماضي وقلنا إن العمل القليل اليسير يكبر ويعظم ويكثر أجره إذا صاحبه صدق النية أو إذا قارن حسن الخاتمة أو إذا كان لهذا العمل اليسير سواء كان قوليا أو فعليا إذا كان لهذا العمل اليسير امتداد واسع وأثر عظيم يسري في الأجيال عبر الدهور والعصور كذلك يعظم أجره بامتداد أثره ايضا يعظم العمل ويكبر ويكثر أجره ولو كان يسيرا أي العمل ولو كان قليلا أي العمل إذا كان هذا العمل شريفا يتعلق بشيء شريف وقد بينا ذلك من قبل وأضرب من النماذج في هذا اللقاء ثلاثة من هذه الأمور التي يعظم أجرها ويكثر ويزداد المنيحة والمنيحه خصلة يسيرة لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هناك ما هو أيسر منها أن هناك ما هو أهون منها في الجهد المبذول حيث يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري بسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعون خصلة وفي رواية الإمام أحمد أربعون حسنة أربعون خصلة حين يقول أربعون حسنة في إحدى الروايات أي من الخصال الحسنه أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة ثواب عظيم وهو دخول الجنة وعمل يسير وهو منيحة العنز ومنيحة العنز خصلة من أربعين خصلة حسنة وهي اعلاها إذن التسعة وثلاثين الباقيه أقل منها فإذا عرفنا ما هي منيحة العنز إزداد عجبنا وهذا فضل الله عز وجل الواسع العميم البالغ منيحة العنز كما قال العلماء هي الهبة مطلقا أن يهب الإنسان غيره هبة مطلقة أن يمنحه شيئا ما يفيده في حياته ويدخل عليه السرور أو أن منيحة العنز والعنز واحدتها معز الماعز المعروفه ان يكون لدى واحد منا عنزا فيمنح واحده منها او اكثر لفقير لا يجد لبنا ثم يقول له دونك هذه العنز او هذه المعز يوما او يومين او ثلاثه او عام او اقل او اكثر ان تحلبها وتستفيد بلبنها او ان تستفيد بوبرها وشعرها وصوفها ثم تردها الي بعد ذلك في حديث اخر النبي عليه الصلاه والسلام يوسع الدائره فيقول وهو حديث عند الامام احمد بسند صحيح من حديث البراء بن عازب والنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهم يقول النبي عليه الصلاه والسلام من منح منيحة لبن او ورق أو ذهب أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة يبقى إذن أربعون خصلة يسيرة سهلة أعلى خصلة فيها في الجهد المبذول أن يمنح الإنسان غيره إحدى العنز ليحلبها يوما أو أكثر عاما أو أقل أو أكثر وليستفيد بوبرها وشعرها يضيف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من منح منيحة لبن عرفناها البقرة الماعز الضأن الإبل ما يحلب ويستفاد بلبنه ووبره وشعره وصوفه من منح منيحة لبن أو ورق الورق يعني الفضة أو ذهب والورق الفضة والذهب هما معيار التعامل الثمني عند الناس فمن منح مالاً دراهم أو فضة أي مال جنيهات دولارات ريالات أي كان من منحها منحة مطلقة لأخيه مش بها حالك أيدي هدية أو من قال لأخيه حين يرى ضيقه في تجارة أو زواج أو علاج أو تعليم أو كسوة أو غذاء أو شراء سكن يقول له ما يهمك ويقلقك قل أنا مقدم على عملية زواج أو بناء أو شراء بيت أو شراء سيارة أسعى عليها لاكل عيشا من ورائها أو تعليم أو كذا أو كذا فيقول له دونك هذا المبلغ خمسة آلاف ألف عشرة آلاف أقل أكثر مش حالك اقضي حاجتك ولا تحمل هم أردها إمتى اللحين يتيسر لك بعدها ديه كما تحب سنة ولو اثنين عشرة ولو عشرين المهم انك حترجع المال بعد كده الاول يعطي المال مطلقا تلك منيحه التمليك والاخر يعطي المال لفتره زمنيه اما محدوده واما مطلقه حين ميسره وتلك منيحه الاعاره ان يعير اخاه كلاهما ياخذان الثواب العظيم الا ان احدهما اعظم من الاخر من منح منيحه لبن بقرة أو ناقة أو شاه أو معز ليستفيد أخوه من ورائها كما ذكرنا كان له مثل عتق رقبه من منح مالا لأخيه بالصفة التي شرحناها ليقضي حوائجه ويفرج همه كان له مثل عتق رقبه من هدى زقاقا الزقاق يعني الطريق الذي لا يستطيع أن يسلكه الإنسان عادة الأزقة والحواري متاهات فمن هدى ابن سبيل في طريق حين يقول له كيف أخرج على الطريق الصحراء ومثل يقول له تذهب يمين إلى امتداد الشارع ثم تأخذ يسارا ثم تمشي كذا فتصل للطريق هذه كعدك رقبة مجرد ما توصف لواحد طريق كعدك رقبة إذن هناك أعمال يسيرة تكثر الحسنات ويعظم بها الأجل حين يتدرب عليها المؤمن فإنه بإذن الله تعالى يصل إلى ذلك الثواب العظيم الثواب العظيم عند الإمام البخاري في صحيحه أربعون خصلة اعلاهن اشق أشق فيهم منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها من الأربعين رجاء ثوابها وتصديق موعودها رجاء ثوابها أي مخلصا لله لا رياء ولا سمعة ولا جدعانة لا هي لله وتصديق موعودها أي عينه على الثواب الموعود إلا أدخله الله عز وجل بها الجنة أي بالخاصلة طب ممكن نطور المنيحة البعض يقول نحن في المدن يا شيخ لا تخاطبنا بلغة الإبل والبقر وكذا والله لتذهب إلى القرى وفيها كثرة كاثرة لا تجد لقمة العيش وأعتقد أن هناك بعض الجمعيات تقوم على شراء بقرة عشر فتلب ثم تنتج لبنا وتصنع سمنا وجبنا وكذا لما لا تدخل السرور على إحدى القرى التي تسكن الريف وتحتاج إلى بقرة عشر مثلا فتكون هذه البقرة هي كفاية الأسرة يبيعون من لبنها ويشربون ويصنعون سمنا وجبنا وتكفيهم حاجتهم وتكفيهم مذله السؤال الإمام مسلم روى لنا حديثا النبي رايرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا يمنح احدكم منيحه عرض الى النعك اللي حوشك مش ثقيله الا يمنع احدكم منيحه تغدو بعس وتروح بعس ان اجرها عند الله لعظيم يعني المنيحة المنيحه بقره يملكها او يعطيها فتره أو, أو كما شرحنا يعطيها لمن يحتاجها تغدو بعس العس هو الإناء الكبير المليء باللبن بيسموه الصبوح وهناك الغبوك اللي هو آخر النهار في الصباح يحلبون منها وفي المساء يحلبون منها عسا أي إناء كبيرا إن أجرها عند الله لعظيم لأنها تكفي أسرة وتقيهم مذلة السؤال وتدخل عليهم السرور وتكفل للمجتمع التواصل ممكن نطور المنيحة في لغة المدينة نعم السيارة لو لك صديق أو لك جار يحتاج إلى سيارة وأنت لا تخرج في يومك هذا امنحه إياها في اليوم طالما أنت تثق فيه المهم الثقة أو أنت تذهب بأبنائك إلى المدرسة صباحا بسيارتك او تؤجر لهم سائقا ما المانع ان تاخذ ابن جارك او ابن فلان في الشارع الذي يليه لانه لا يقدر على السير او لان اباه لا يملك سياره او لا يستطيع دفع اجره السنه في الباص كما يسمونه فتدخل عليه السرور ويامن على ابنه مثلا الطابعه التي تطبع عليها بعض الناس يريد ان يطبع شيئا بعدما جهز عملا في كليته او في مدرسته يريد بحثا يريد ان يعرضه والطباعه تكلف فانت تقول له دونك الطابعه اطبع ما شئت ثم ارجعها إلي وهكذا دواليك حتى اعاره القلم منيحة القلم وانت واقف مثلا في مصلحه من المصالح تكتب شيئا فيرى احدهم القلم معك ممكن القلم لحظه اكتب انا ايضا امنحه إياه اما تمليكا واما اعاره ويا سيدي لو خايف عليه احتفظ باللبيسه لحد ما يرده لك ثاني ساعات الواحد يبقى معاه القلم وخايف عليه ثم يقول لا مفيش والله الم الله لم حرمت نفسك ده ممكن يعارض القلم به في هذه اللحظة كعثق رقبة أو تضمن لك إن شاء الله دخول الجنة طبعا بعد القيام بالإيه بالفرائض اشترطنا من قبل القيام بالفرائض واجتناب الكبائر هذان شرطان القيام بالفرائض واجتناب الكبائر يأتي الفضل ونسأل الله أن يمنحنا هذا الفضل العظيم هناك حديث جميل آخر في خصال يسيرة لصحابي جليل يكن بأبي تميمة الهجيمي اعرابي ما نعرف له إلا عدة أحاديث يسيره هذا أشهر حديث فيها عن أبي تميمة الهجيمي رضي الله تعالى عنه اعرابي من عمق الصحراء قال رأيت رجلا يلتف الناس من حوله ويصدرون عن قوله لا يفعل أحدهم شيئا إلا بعد أن يؤمر من هذا الرجل فسألت الناس من هذا الرجل الذي تلتفون من حوله وتصدرون عن رأيه وأمره وتستمعون لقوله قالوا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلقيته فقلت له أنت رسول الله قال نعم أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنه وإن أصابك عام سنة فدعوته انبتها لك وإن كنت في أرض قفراء أو فلات صحراء فضلت راحلتك أو ناقتك فدعوته ردها عليك جالوا من ثلاث حاجات ولم يكن مسلما بعد دعاه بها إلى التوحيد وعرفه أن الله هو الذي يفعل ذلك والأعرابي إما أن يقع في ضر مالي أو ضر عدوه الذي مثلا يغزوه أو يهجم عليه أو يقع في عام قحط لا تنزل السماء مطرا وبالتالي لا تنبت الأرض ويهلك الحيوان والإنسان أو ناقته وهي وسيلة مواصلاته تضل منه حين يربطها للاستراحة فإذا ضلت ولم يجدها قد يهلك في الصحراء قال له أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته أي دعوت الله عز وجل كشفه عنك وإن أصابك عام سنة قحط فدعوته أنبتها لك وإذا كنت في أرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك أو ناقتك فدعوته ردها عليك هو الأعراب عايز أكثر من كده عايز يكون آمن ويكشف ضره عايز يكون عنده العام خصب فيأمن على النوق والشياه وما شبه ذلك وعلى نفسه وايضا يريد تأمين وسيلة انتقاله التي يعيش عليها فأسلم أبو تميمة في هذا الوقت يقول ثم سالته عن المعروف قلت يا رسول الله علمني شيئا من صنائع المعروف فاخبره النبي عليه الصلاه والسلام بعده اشياء كان منها لا تحقرن من المعروف شيئا لا تحقرن من المعروف شيئا بعض الناس يحتقر بعض انواع المعروف كاماطه الاذى عن الطريق مثلا يمر يقول لك يعني تصنع الزلطه الصغيره اللي هي في الطريق هو انت علشان فلت منها تب خلاص تب الزلطة كده يسيرة كم من واحد داس بقدمه على زلطه هي يسيرة حقيره في عين راء مر عليها فأصابته بوجع شديد يعاني منه اياما أو فأوقعته على الأرض فكسرت بعض أضلاعه أو كسرت إحدى قدميها وده بزلطة صغيرة واحيانا تراها في الطريق والسيارات تمشي فلعل سياره تدوس على هذه الزله اليسيره فاذ بها تنقذف ناحيه انسان يمر فتصيبه في عينه وفي جسده عمل يسير قليل فلا تحقرن من المعروف شيئا استمعت للشيخ الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى عليه كان يقول لا تحقرن لا تحقرن من المعروف شيئا فإن امرأة بغيا سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها فادخلها الجنة ولا تحقرن من المعاصي شيئا فإن امرأة حبست هرة فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فأدخلها الله النار فلا تحكرن من المعروف شيئا فربما كان فيه الجنة ولا تحكرن من المعاصي شيئا فربما كان فيها الهلكة والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي تميمة لا تحكرن من المعروف شيئا ولو بصلة الحبل يعني بصلة الحبل واحد معاه بيربط حاجة فمحتاج وصلة صغيرة نص متر ولا ربع متر ولا متر فقول لك معاكش وصلة حبل اه تفضل بعض الناس قد يبخل بوصلة الحبل بصلة الحبل أنه ممكن صلة الحبل الان دبوس ممكن دبوس لو سمحت ممكن كوريكتور يلغي به أو يزيل به كتابة ممكن لزئة سوليتيب كده يحط بيها على المظروف أو ما شفت تصورها أنت بقى بالصور المعاصرة لا تعقرن من المعروف شيئا ولو بصلة الحبل ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي بيجيبوا من البير مياه ممكن شوية مياه لو سمحت من المعاك توهم يديه له شوية في القطار ومعاك إزازة كبيرة وواحد لك بتشرب ممكن شوية اتماية صبوله شوية في كباية واعمل احتياطك خد معاك كباية بلاستيك حتى لا تنتقل العدوى إن خفت من العدوى مثلاً والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الشرب من فيه استقاء حتى جيمسك الإزازة الكبيرة اللي بيتعلق بها قوم من الناس ويشرب منها ثم يشرب الذي يليه منهي عنهم إنما لو إزازتك أنت خاصة بيه خلاص اشرب من فماه لما حين تكون الزجاجة لجماعة موظفين في كلية في مدرسة في مصلحة في مكان عام لا تشرب من في السقاء الكبير إنما تناول بالكوب المهم ولو أن تفرغ لا تحقرن من المعروفشة ولو أن تفرغ من دلوك في ناء المستسك إسم المية بالنص ولو بشسع النعل ولو بشسع النعل يعني شسع النعل رباط الحذاء بكام ده بنص جنيه بجنيه باتنين جنيه لا تحقرن ذلك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وأنت منطلق وجهك لو تبسمك في وجه أخيك صدقة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تؤنس الوحشان تؤنس الوحشان يعني واحد صاحبك بيقولك أنا متدايق تقوله تعالى نوعد شوية مع بعض فطفط أهي دي أن تؤنس الوحشان تؤنس الوحشان دار أيتام يستوحشون لا يجدون اباء ولا امهات مثلا فتجلس معهم تدخل عليهم السرور تونس الوحشان دار كبار السن عقهم ابناؤهم وهجروهم ولا يزورونهم الا كل كذا وكذا تذهب ليهم وتدخل عليهم السرور تونس الوحشان ايا ما كانت وحشته تزيل عنه الوحشه ولو ان تؤنس الوحشان ثم اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعده اشياء كان منها وان سبك احد او شتمك بشيء هو فيك وانت تعلم فيه نحوه فلا تسبه واحد شتمت بحاجة فيك وانت عارف ان في حاجة ممكن تستمو بيها وهي فيه يعني مش هتفتري عليه فلا تسبه فإن أجره لك ووزره عليه يعني انت تأخذ الأجر مضاعف ويأخذ الوزر مضاعف يقول أبو تميمة فما سببت بعدها حرا ولا عبدا ولا دابة ولا حيوانا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول له ما سر أذنك أن تستمع إليه أو أن تستمعه فافعله وما ساء أذنك أن تسمعه فاجتنبه انت عايز تسمع كلمة حلوة من الناس اعمل العمل اللي يجلب لك الكلمة الحلوة من الناس من تش عايز تسمع كلام سيء من الناس اجتنب العمل الذي يطلق ألسنة الناس بالإساءة إليه. هذه الصور من المعروف قد تكون حقيقة يسيرة يغفل عنها البعض وفيها ثواب عظيم. النموذج الثاني بعد منيحة العنز هذه. الصحابة قبل أن نقول النموذج الثاني أو التابعين أو أتباع التابعين حسان بن عطية هذا من التابعين أحد الرواه لأن البخاري يروي هذا الحديث حديث منيحة العنز. من طريق حسان بن عطية وهو متوفى سنة تسعين هجرية وكان أحد الثقات عن أبي كرشة السلولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص حسان بن عطية حين استمع إلى الحديث يقول فجلسنا نعد الخصال الأربعين قلنا أعلى حاجة منيحة العنز إيه اللي قال منها تسعة وتلاتين إيه اللي قال منها تمانية وتلاتين تعالوا نعد يقول فعددنا أشياء هي سهلة ويسيرة مثل رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق فما بلغنا خمس عشرة خصلة عدنا نعد حاجات اهون واهون واهون وأهوان بعد منيحة العنز ما قدرناش نوصل إلا لكم خصلة خمستاشر معنى كده أن هناك خصال يسيرة جدا هي في أعين الناس هينه ويمرون عليها هكذا دون أن يبصموا عندها ببصماتهم أو يوقعوا بتوقيعاتهم أو يشاركوا في أجرها فيفوتهم الثواب العظيم والله تبارك وتعالى يقول من جاء بالحسنات فله خير منها فله خير منها يعني من جاء بالحسنات فله خير منها أي فله ثواب عظيم ينشأ عنها كأن الحسنة صارت مصنعا ينتج أنت أسست هذا المصنع والإنتاج يستمر سنة واثنين وعشر أو تهدين كأن هذه الحسنة أرض خصبة فيها كافة مقومات الإنتاج العالي فأنت تزرعها هذا الزرع وتغرس فيها ذاك الغرس وما تزال تنتج عبر السنوات ومر القرون والدهور من جاء بالحسنة بالحسنه فله خير منها اي فله خير ينتج عنها طالما هو الذي قام بهذه الحسنه والله تبارك وتعالى يجزي بالحسنه احسن منها من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيي انه حياه طيبه ولا نجزي انهم اجرهم باحسن ما كانوا يعمل أحسن ما كان يعملون يبقى إذن العمل يضمن من عمل صالحا اي نوع من انواع الصالحات كل الصالحات كان يسيرا او كان عظيما فالله يحيي الحياه الطيبه ويجزيه الثواب مضاعفا اسال الله ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد من الأعمال اليسيرة التي يعظم أجرها ويكبر حمد الله عز وجل بعد الأب قد يتعجب البعض يعني يا شيخ الحمد لله بعد الاكل دي حاجه سهله يعني الخطبه جينا من بيوتنا علشان تقول الحمد لله بعد الاكل ما كلنا حافظينها اقول كام واحد بيقولها انا عايزك تعمل استقصاء في اهل بيتك النهارده بعد الفطار من اللي قال بسم الله ومن اللي قال الحمد لله كتير منا بياكل وينسى اسم الله وكتير منا بياكل وينسى حمد الله طب نعمل استبيان بصدق اللي اللي فطر النهارده وقال الحمد لله يرفع عيده كده عايزين عدد كبير صراحه ايوه خمسة ستة سبعة عشرة بس عشرين عشرين بس شفت بقى انا لي حق أقولها ولا لا لي حق أقولها فبنا دلوقتي شربت شوية الماء والله نسيت اقول الحمد لله سبحان الله أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه إمام المسلمين كان يذهب ويملأ الدلو بنفسه فكان ابنه صالح وابنه عبد الله ابناه صالح وعبد الله يا أبا أنا نكفيك الا... الا... الا... استخراج الماء يعني انت قاعد استريح واحنا ننزل الدلو في البير ونسحب ونيجي لحد عندك يقول لا يقولوا على هذا الحال اذا اراد ماء ان يتوضا ويشرب ياخذ الدلو فيذهب الى البئر فيدلي الدلو في البير عارف الحبل كده وينزل الجردل كده ثم يصير في حاله عجيبه من الترقب كل مره احمد بن حنبل يعمل كده ينزل الدلو كأنه مستني مثلا يطلع من البير مثلا عفريت ولا اي حاجه مش ميه حاله من الترقب يصحبها خوف فاذا ملئ يسحب يسحب وهو يترقب ويترقب ويترقب ماذا سيخرج في الدل فحين يرى الماء يقول الحمد لله كل مره يعمل كده فتعجب ابناؤه كل مره تملا الدل وتترقب وانت خائف فاذا خرجت تترقب وانت خائف فاذا رايت الماء قل الحمد لله يقول اما قراتم قول الله تعالى يا ابنائي قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا غارة المية راحت من البيت فمن يأتيكم بماء معين فأنا أخشى أن تغور البئر بذنب من ذنوبنا بالله عليك إحنا كل مرة نفتح الحنفية في المسجد أو في البيت وإنت في الدور العاشر أو الثامن أو ما شابه ذلك وإنت بتفتح ريح كده وحاطت قلبك على إيدك لما تلاقيش المية خلاص تعودت عليها ألفت النعمة لكن لما تقطع بقى الميه فتره من الفترات حينئذ ماذا تقول تلعن شركه الميه ده اول حاجه يخرب بيتهم وام قطعوا الميه ده وقتي تقطع في الميه او واحد تاني مش هيلعن شركه الميه هيلعن الخادم اللي عنده اللي هو مختص بالميه ما عملتش الميه لي يا بني آدم ده بدل ما تقول الله بذنب او اراد ان يفتح عيني على رؤية نعمة اعاينها كل يوم وقد استعين بها انا اقف بالامس بعد صلاة العصر بجوار بيتي فرأيت رجلا عند مصرف من المصارف المالية يمسك بخرطوم مطافي ماذا يصنع ينظف البلاط بس كأن كل قطرة ماء كانت تخرج من هذا الخرطوم شبيب خرطوم المطافي كأنها سهم يصل إلى قلبي هذه المياه ليست لغسلش وبعدين هو أصلا ما تكنس بالمكنسة أو يكفيك جرد المياه كده وشوية وكوس صغير وبإيدك تقوم خابط خبطتين ومش هيعفر أنت بتعمل ده المين إهراق المياه حتى لو كانت كثيرة من غير سبب وجيه اعتداء على حرمة المياه اعتداء على نعمة المياه المهم تعال إلى المياه فالحمد الله عز وجل ما بيحمدش الله بعد الاكل اسمع الثواب العظيم رواه مسلم رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل لا يرضى عن العبد شوف رضا ربنا مقرون ان الله عز وجل لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وان يشرب الشربه فيحمده عليها الأكلة يعني الغدوه وجبة يعني الوجبة سواء فطار أو غدا أو عشاء مثلا والشربة يعني حتى يرتوي إنما الأكلة يعني اللقمة الواحدة والشربة يعني الشفطة الواحدة لا هو الأكلة الوجبة إن الله عز وجل لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه وأن يشرب الشربة فيحمده عليه أصل اللي حيحمد ربنا بعد اللقمة ده حيصنها مش حيأور الرغيف ويرمي بيته في الزبالة وهو عارف إن في ناس لو طالت التأويلة بتاعت الرغيف تسلل ربنا خمستاشر ألف ركعة صح هذا مش صح شوية المياه اللي بيفضلوا في الكباية ونشرب منهم شفتتين وبعد كده بنعمل فيهم ايه ادلق في الحوض الله مهليه الصلايا مبيفة و... وانت بتدلوها دمتا اللي هتشربها ثاني احيانا يملؤون الكوز كده الدورق ويضعونه على المايدة ويبقى ثلثوا بعد الغداء ف... فيرمون به فيه أيهانة للنعمه من يعلم كيف جاءنا هذا الماء وكيف جاءنا الطعام يحمد الله من قلبه يعني حين تاكل الارز انت ما بتقول الحمد لله بتقول الحمد لله انك اكلت بس لا انت بتقول الحمد لله بدايه من الذي بذر والذي غرس اللي بيشتل بقى الرز والذي حصد والذي صفى والذي نقله الي والذي و... كل هؤلاء في خدمتك يعني شويه الرز اللي حتاكلهم دول اومم اشتغلت علف فانت بتقول الحمد لله رغيف العيش من شويه القمح اللي زرع واللي حصل واللي طحن واللي عجن واللي خبز واللي وصله لحد حضرتك ثم اذا وصل اليك لك يد ترفعها وغيرك لا يستطيع ان يرفع يده لك أسنان تستطيع أن تمضغ بها الطعام وغيرك لا يملك هذه الأسنان. لك معده تهدم هذا الطعام فيتحول إلى قوة ونشاط وحيوية وغيرك إذا أكل لقمة منها لا تسيغه لا, لا يستسيغه ولا تقبله معدته. وبعضهم إذا أكل هذا الطعام قد يكون ضررا عليه. فحمد الله عز وجل. يعني كل واحد ينظر في النصف الذي يستدعي حمد الله تبارك وتعالى إن الله عز وجل لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها فكم فكم من أكلات ضيعنا رضوان الله فيها بقلة حمدنا حتى بعض الناس كان يعتذر إلى الله عز وجل يقول إلهي كم من نعمة نعمة انعمت بها علي قل لك عندها شكري وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بليته صبري ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني اسالك ان تنجيني من النار وتحط عني الاوزار يعني هو يتوسل ربنا بالتقصير أنا مقصر وفررت كثير لكنك أهل العفو وأهل التقو وأهل المغفر أما النموذج الثالث من فلا يكلف منا سوى أو كلمات وأجره عظيم عظيم عظيم وهو كلمات أحبك في الله كم كلمة؟ ثلاثة أحبك في الله وإذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه النبي عليه الصلاة والسلام يجلس ورأى رجلا ومر رجل فقال أحد الجالسين والله يا رسول الله إني لأحب هذا الرجل قال هل أخبرته؟ هو إيه الفايدة تبقى كاتم حبه في نفسك؟ إبراز وإعلان الحب بالكلمات يصل القلوب ويؤلف النفوس ويزيد من, أواصر من, ال... من آصرة الترابط بين الناس هل أخبرت؟ قال لا قال فأخبره إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أو ليعلمه فقام الرجل على الفور فذهب إلى ذلك الرجل المار فقال له يا فلان والله إني لأحبك لا في الله فرد عليه فقال أحبك الله الذي احببتني فيه أحبك الله يمكن تكون الكلمة دي اللي حيقول صاحبنا ده اللي انت بتحبه يكون دعاءه مستجاب فتنفد بيها ادي واحد اتنين خطوات تزور بها اخ من اخوانك الذين عرفتهم لقيته في حج او عمره لقيته في سفر تعرفت عليه في المسجد تعرفت عليه في العمل واحببته في الله وتوثقت من خلقه ودينه فلا عليك ان تغبر قدميك ساعة لتأخذ الثواب العظيم يعني احنا انا برضو من ضمن آفات التليفونات ان هي حرمتنا التواصل الاشخاص يعني يقول لك والله احنا سلام عليكم عامل ايه اخبارك ايه كويس وماله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوا ارحمكم ولو بالسلام يعني ما تنشفهاش خالص ولو السلام عليكم يعني لو انت مش هتروح ارفع سماعة التليفون انما مش على طول خصص لك ساعة مثلا في اليوم ان كنت فاضي او ساعة في الاسبوع او كل 15 يوم او في الشهر مرة يعني أو صوروني كل سنة مرة على الأقل يا راجل حد أو في العدين المهم تحرمش نفسك من خطوات المحبة كلمات المحبة عبدك في الخطوات المحبة وهذا وهذا سواب عظيم يغفل عنه كثيرون روى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية واحد طالع من الحي بتاعه وراح الحي التاني يعني واحد ساكن في سموحه راح لحد مثلا اسبردنج او راح لحد المعمورة ما كان ان رجلا زار اخا له في قريه فارصد الله عز وجل له على مدرجته ملكا هذا الرجل المحب في الله الذي يذهب لزيارة اخيه ارصد الله اوقف الله عز وجل له على مدرجته على طريقه ملكا في صورة انسان فقال له أين تريد؟ صاحبنا ماشي في الطريق؟ مرة عدا السلام عليكم عليكم السلام على فين؟ قال أريد هذه القرية الفلانية أزور أخا لي في الله قال له الملك هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ يعني جمايل شيلني وشيلك تعال لي وجيلك هل يعني هو يعني مطوّق رئبتك بجميل مثلا فانت مستحي وريح تأدي الواجب وخلاص؟ هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا غير أني أحببته في الله لم طوأ راسي ولا رأتي ولا أي شيء إنما أنا لله فقط فقال له فإني رسول الله إليك أرسلني الله إليك فإني رسول الله إليك يخبرك بأن الله عز وجل يحبك بأن الله عز وجل شوف تيه ثواب عظيم قد إيه فكم حرمنا أنفسنا من أعمال يسيرة هي في موازين الحسنات عظيمة جدا جدا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا وفي الختام في إشارات قد تستغرق دقيقة لأكثر وعيني على الساعة اليوم يقولون إنها مليونية حرائر مصر ونساء مصر بإذن الله كلهن حرائر. إلا التي تأبى أن تعصي ربها أو تخالف شرعها فهذه ليست حرة هي أمة للشيطان ورجال مصر كلهم أحرار إلا الذين يتبعون أهواءهم ويعصون ربهم فليسوا بأحرار بل هم عبيد لأهوائهم وشهواتهم وشياطينهم أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التي أشرف بالانتماء إليها وتضم مئة عالم وداعية من علماء مصر من كافة التوجهات الأزهريون وأنا منهم السلفيون الإخوان الجماعة الإسلامية التبليغ والدعوة الجمعية الشرعية أنصار السنة هؤلاء جميعاً انتخب منهم مئة في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ولا موكع على الانترنت أصدرت البيان الحادي والثلاثين بالأمس اننا ضد ضرب اي امرأة على الاطلاق حتى لو كانت يهودية النبي والسلام قال لنا ايه لا تقتلوا طفلا رضيعا ولا امرأة الا المرأة التي تحارب لو واحدة بتحارب وجندية زي امريكا مثلا عندهم وزي الصين عندهم مجندات امريكيات يقوم بسحل الناس في العراق وفي فلسطين وكذا نيجا عندها ومسكت سلاح نقول لها لا تقتلوا امرأة لا ده دي تفعصها في الارض على طول ما بيبقى امراه قضية المرأة قضيه المراه التي ظهرت يوتيوب يقول لك أو خبر يقول لك انها اخوانيه خبر يقول لك انها سنه خبر يقول لك مش عارفين هويتها خبر يقول لك كذا هناك تحقيقات تجري وقد طالبنا في الهيئه بان لا يخرج الناس للمليونية لان كثيرا يتربصون لافشال الانتخابات في المرحله الثالثه واحراق البلد وقالوا جميعا بالفيديو صوت وصورة يعني حتى مش متركة واي خبير يقولك قالوا احنا حنوال لعها جماعة من الشيوعيين طلعوا صوت وصورة وقالوا ينبغي ان نسعى لخلخلة البلد والقضاء على النظام يعني ايه القضاء على النظام قال لهم الشرطة والجيش الاول انضربت الشرطة والناس كانوا بيقولهم ما ماشي مش كلهم طبعا وبعد كده المعركة الشرطة اختفت من الساحة بقت المعركة مع مين؟ مع الجيش ما المانع ان تكون هذه الفتاة بعدما قررنا مبدأ عدم الاعتداء على امرأة ما المانع ان تكون هذه الفتاة مدفوعة من اي جهة ليمسكوا بها وساعة المعركة يختلط الحبل بالنابل حد بيبدأ عنيف رأسه ساعة المعركة؟ ساعة الملوتوف والضرب الرصاص اللي مش عارفين جاي منين؟ وثبت بالتحقيقات ولسه حيكشفه بعد كده ان فيه رصاص ليس مما تضربه بيه الشرطة ولا الجيش جاي منين اين؟ والملوتوف شفناها صوت وصورة هيقف بقى لحد ما يقولها بطاطق وشوف انت اسلامية ولا مهلبية ابدا هيقولها انت معاهم ولا ضدهم انت معدية ولا اش معدية فتنة بقى بتاخد الباطل بالعاطل والكويس بالوحش فالمهم ان هذه الفتاة ربنا يتولاها ونحن ضد ضرب أي مرأة لكن أن تسوق على أنه اعتداء على حرمتك واعتصما يا عم ما تحزاش أو كده واعتصما أي الله من قالك إن هي ليست مدفوعة أنا لا أمفي ولا أثبت استنى لحد التحقيت ما تحصل طب واعتصما نولع في الجيش حلو لم تنفعش طب واعتصما مرأة مسالمة كان واحد من الكفار عمل معها كده انما دي راح تعمل في جيشنا اللي بيحمي بلدنا مين اللي خلاك ترمي بالطوب وبعدين مين اللي خلاك تقع في المقدمه ديلنا الاسلامي بيقول ان المراه مكانها اخر الصف مش عشانها قذره ولا ممتهنه حاشا لله هي امنا وزو... واختنا وابنتنا وعمتنا وخالتنا وزوجتنا لا مكانها اخر الصف ليه حمايه لها بس مش اكتر من كده وبعدين يقول لك اصل المراه كانت بتجاهد من النبي وما لي يا حيوان انت بتعرف النبي حلوه وكويس لكن كانت بتجاهد من النبي في القدام ولا في المؤخره حيث تسقي الجرحى وتضمد جراحهم واحنا الرجال اللي ناخد في سدرنا وما المانع ان تكون قد دفعت ليفعل بها ذلك وتقع على الارض والكاميرات متسلطه حتى يسوق الامر وتطلع الست ماما امريكا بتاعت الخارجيه بتاعتهم والسفيره اللي هنا تقول لك نحن نطالب بالتحقيق الفوري نحن نطالب باحترام المرأة اصلا بيحترموا المرأة أصلا هناك في امريكا وال والفيديو صوت وصوره سحلين البنات عندهم في المظاهرات حلال عليهم السحل حرام عليهم وانت عايز واحد شايل مولوتوف بتاع الجيش يقول له تفضل ارمي المولوتوف ده مفسد في الارض انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وسعانه في ارض فسادا ان يقتلوا ويصلبوا او تقطع ايديهم ورجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا عظيم المهم ستكشف التحقيقات عن الجانب. وعن حقيقة المرأة التي نسأل الله أن يسترها ويستر نساءنا ووالله هناك كلمات نابية عبر الفيديو صوت وصورة لبنات يشتمن شتاء مقادرة لرجال الجيش وادخلوا على اليوتيوب بس ما تدخلوش لا ما تسمعش نفسك الكلام ده فالمهم لا تنساقوا ورائش على الموقف نعم طالما انتقدنا المجلس العسكري من هنا نعم طالما انتقدنا الشرطة من هنا لكن الشرطة فيهم صلحاء كثيرون ورب الكعبة وتجزمون بذلك وفيهم فاسدون دع الأمور تأخذوا مجراها مع الرقابة رقابة حية والناس توجه الانتقاد الذي لا يكسر شوكة الشرطة ودي احنا شايفين كل يوم جرائم الافساد والقتل ليل ونهار يعني انا بقرأ وبتابع جربتي المصريون المحترمة اليومية أخبار عجيبة خطف وقتل واغتصاب في كل أنحاء البلد ما كنت اتصور ذلك نعم قد نكون امنين هنا في الاسكندريه في بعض المناطق بعض المناطق الاخرى يخشى الناس والله دي انا بركب مع سواء من عند المطار جاي لحد مسجد علي بن ابي طالب بتاع عربيه شرطه عسكري بسيط عندي حديقه الحيوان عند الملف كده ادى للسواء بتاع العربيه ده اللي اسمها رمسيس دي اللي تحمل ديان الخط لحد كليوباترا ده له كلاكسين 3 راح بتاع السوام طلع له ايه عايز ايه طلع بتاع لي شرطه مين اقعد انا في بقى كله عايز اي شرطه ينضرب لا وفي خمسة ستة راكبين في العربية وقف لنا واحنا نوضبهولك ايه ده ايه اللغة العجيبة دي هو الشرطه بقت عدانه ودلوقتي الجيش بقى عدانه وبعدين يقول لك ضد الجيش وحش بقى الاول تقول لك المجلس العسكري دلوقتي الجيش وعايز اقول لحضرتك حاجة مش ملاحظ ان كل اللي كانوا بيقولوا للجيش من فضلك استنى ثلاث سنين زي اسامه الغزالي حرب وممدوح حمزه ومش عارف مين ومين عد الاسماء أنا مش فاكرها كلها والبعض بيقول لي ما تقولش اسماء بلاش مش ملاحظ ان كل اللي كانوا بيقولوا, بيقولوا للجيش من فضلك انتظر معانا لان البلد ليست مهيئه ديمقراطيا هم دلوقتي اللي بيولعوه يقولوا الجيش لازم يرحم وانتم عايزينه ولا مش عايزينه بالظبط ولو أخطأ واحد في الجيش يتعاقب مش على راسه ريشه بشر يصيب ويخطئ والتعامل مع الموقف ينبغي أن يكون باحتراف ويحاسب من لم يكن محترفا لكن أن يقام للبلد نار وأتون لتقع فيها أعتقد أننا من الذكاء بمكان فالهيئة الشرعية تناشدكم بإجماع الأزهريين فيها والسلفية والإخوان وأنصار السنة والتبلغ والدعوة والجماعة الإسلامية بإجماع الأراء ودع على الموقع بتاعهم ألا تنزلوا إلى المليونية ونحن نتبرأ إلى الله من كل من يظلم امرأة أو يعتدي على امرأة ونقول إن أي حادث يحصل ينبغي أن نصم آذاننا عن تسويقه في اتجاه معين قبل أن تكشف الحقائق عن بواطن الأمور ما يمكن حقائق الأمور أن البنت دي مش مظلومة ما يمكن عميلة طب ولو ما كانتش ولو كانت مظلومة يتعاقب اللي عمل معها كده مش تولع البلد اسال الله عز وجل ان يجنبنا واياكم المهالك وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم قي مصرنا الشر والفساد يا رب العالمين اللهم من اراد بمصرنا كيدا او سوءا او شرا فابطل كيده واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم انا نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم وتقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب ال وصلي اللهم l'Omma نبينا محمد wa وصحبه وسلم